No, <tos> a la <تصفيق> الحمد لله رب العظمين والصلاة والسلام على خوافة الأنبياء والمزرين محمد بن الله وعلى آياته وأحساناته أثنائيه أما هذا <غيرت> مع غيان الأصل الثالث والأصل الثلاث <أخير> ونصلنا إلى قول المصدر في بيان غمر النبي صلى الله عليه وسلم في فقال وطوع دوره النمو 65 سنه سنه, سنة. <تصفيق> <تصفيق> ااا <أه> وكان له اسم نودي صلى الله عليه واله وسلم نماله يعني المشهور من السير وأهل التاريخ أنه ولدات في عادة فيه <تصفيق> وكانت العرب في الجاهلية وتسمي الأعوام بأشهر حادثة وقعت في العالم فكانت دخول أبرمه في الأحيال محاولة هذا الكعبة في هذا العالم أبرز حدث حدث ومن ثمثون يدي العالم في يوم موليده ف... القول الذي اشتهر عند عامة المسلمين أنه في الثاني عشر من الربيع أول ولا دليل على ذلك إنما قال لي بعض أهل الألم وأهل السير وقول جمعون أهل السير وقال كما ذكر العلامة الدنيا رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في تحقيقه في السيرة النبوية من البداع ونهاية لصافه من الكثير ولكن سمناها بطقيق السيرة النبوية <تصفيق> ذكر أخرى أخرجه أرسايا من المتدراته وكذلك أخرجه عبد الله بن أحمد في العلاج ومعارفة الرجال بسنة من جيد عن محمد ابن جبايد ابن موطي ومن أجلد التابعين أنه قال في موضة أو يوم في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في, في اليوم الثاني الرضيع الأول <تصفيق> فكما قال العلمة الأربادين هذا أفضل ما وقفنا عليه من كلام الثاني في شأن موضي <تصفيق> من على و هذا ما جاء هذا عالم الدليل الخاقول محمد بن موسى الخوارزمي و كما يعني بينا ليس في الدليل ان هو فما نخطئ ان الجوز بالقول هذا يقول لكن اقوى الاقوال أنه في اليوم يوم الثاني أمور الرميلة أو في يوم الثاني عصر على قوله الموراك <تصفيق> و... وأما يوم وفاته فإنه منزول به فقد توقع صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وولد يوم الاثنين عنده في حديث قطار عند مسلم أنه لما سُخل صلى الله عليه وسلم عن العلم عن سبب طيانه اليوم الاثنين فقال ذلك امتى يوم الاربعاء فيه ااا 31/9 تمام او 8 ثانوي درس رقم 2 و ايضا امتحانات في يوم الاثنين و كما قال المصنح قد نضى الرسول الله عليه وعليه من أسلم من عمره قبل أن يبعد أو قبل أن يوحى إليه <تصفيق> وكان أطوالا في السنوات بعيدا عن يشارك أهل الجاهلية في عبادة الأخنام وفي التقرب من وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار كراع كما ثبت هذا في الصفحيحين من حبيث عائشة رج الله عنها يتحلم أي يتعبد الليالية ذوات العدو <تصفيق> وكان يتزوج من خديجة عبدالعنا بالذات الذي يكفيه لكي يقضي هذه الليالي في غفرة وفي ليلة هذه الليالي أتاو جبريل عليه السلام فكما يحكي النبي صباح عن هذا قال فأخذني فغلطني <تصفيق> ثم قال ثم قال لي اقرأ قلت ما أهد دقائم <تصفيق> فأخذني فغلطني ثانية, ثانية ثم وقال اقرأ قلت ما انا بقارس فأكذني الثالثة فقال اقرأ قلت ما انا بقارس فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك اقرأ ربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما الذي عمل فكانت بداية رسالة أهليك الله عليه وسلم هذه الليلة في غاشرة وقول المطلقنا فأهلما ننبئ بإقرأ وأرسل بالمدكسر قال هذا ملعا على أن بعض أهل مجلس آه قد اختلقوا في مسألة أول سورة أمدنة هل هي اقرأ أم المنبثر؟ وبلا شك أن الظاهر من حديث الذي أغطرناه الآن أن أول آلة المنزلة وأول صورة المنزلة هي صورة اقرأ ولكن الذي حدث أن الوحية شطر بعد هذا هذه الليلة ولم يأتيه الوحية يعني لمدة كما توقيت ومن الذين يعني حتى, إيه حتى نزلت عليه المنجسر فكان ذي من إقرأ المنجسر من الوقت ومن الذين <تصفيق> قالوا بأن أول صورة المنجسر جابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ دوع من ابن سلم ابن عبد المحمن كما أخرجها البخارية ومسلمة إسعين حينما أنه من يحيى بنا لكثير أنه قال سألت أبا سلم عن أول صورة أو عن أول ما نزل من القرآن فقال المدثر قلت أو اقرأ قال سألت جابرا رضي الله ما عن أول ما نزل من القرآن فقال المدثر فقلت له او اقرأ قال سأحدثك بمثلين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم جاورت برهأ فترة في غاسرة ثم قطعت جوال كان ولم يذكر أنه خلال هذا أتاه الملك لكن يظهر من الكلام الآثي أنه أتاه قبل هذا ثم خطعت جوانا وبين أنا أسير أو بين أنا أنشي إذ سمعت فوقا يناس فنرأنا فنرد فوقي فوربض امامي وخلفي وامامي يميني ومن شمالي فلم أرى احدا ف فاز الف يناديني فنظرت فليس لم ارى <تصفيق> ثم ملاحق مره قائقا ورفع بصره الى السماء وقال اذا انا ويشير أو يقصد جبريل عليه السلام نحو إذا أنا بالملك نحو إذا أنا بالملك أو كان كان الملك مجالكا على العرش في السماء أو بين السماء والأرض ويقصد بالعرش أي كما جاء في رواية أخرى نذكر على إذا أنا بالملك الذي أتاني كان ذلك على كل سيئة على عرشه في السماء غير السماء والأرض فأقضتني ربث فذهبت إلى خديشة رضي الله عنه فقلت ذنبئوني أو دفتروني, دفتروني فغطوه فدفروه فنزلت يا إهم دفتر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهد وفي روايه اخرى عن هذا الحديث ايضا اخرجها البخاري ومسلم البخاري ومسلم ان جابر بن فطر الوقت ثم بعد فطر الوقت قال ابو صلى الله عليه وسلم بين اني امشي ليله إذ نظرت في السماء ضرأيت الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجائدت منهم فذهبوا إلى من خديجة فقلت زملون زملون فذفتروه فنزلت يائع من ذات القمس فأنزلت وربك تكبر وسيادتك فطهر والرجس طاهر هذا الحديث حديث جابر يروي طراهه لما انا ما انذكر نزلت بعد فتره من الوقت يعني ان الوقت كان فتره ثم انقطع انقطع عنه فتره فهذا يؤكد بلا على أن المنفسر ليست أول ما لبق ولذلك قال أنه وعين رحمه الله تعالى في شفيع المسلم إن القول بأن المنفسر هي أول ما لبق قول باطن ليس عليه بنيه وإنما جادر الله علينا قال هذا اجتهاد المنوع لذلك على السائل هو <تصفيق> اتسلم من الله الرحمن الرحيم الحديد الذي تنيره من الذي صرفه هو فين الور هذا هذا فهم آه. لكن معنى الحديث يدل صراحه على أن الوفاه ليست اول ما ريما انما هي أول ما بعد بعض فتره الوقت ومتفريق المنفر الذي قال لي بعض اهل العلم بين النبوة والرسالة فأنه نبدأ بالإقرأ وأنسل للمدفتر لعل أهل الذين قالوا بل أفهموا هذا من قوله تعالى في سورة المدفتر قم فأمل فقالوا تانا هذه بداية الأمر له بالنظارة فأن يقوم بالنظارة والتقديق أي بدعوه للنبي اما اقرا كانت امرا له باللي من النبوه فقط هذا على قول من يفرق بين النبوه والرساله وكما ذكرنا في درس انطابنا تم الفرق بين النبوه والرساله ولكن الراجح والذي بينناه ان كلا ديما الرسول او مظهورال بالتبليغ أوه. و <تصفيق> ولذلك نقول ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وان الوحي نزل اليه في غار حراء باقرا كانت دي بذلك الرساله وبدايه النبوه وبدايه البزافة. ثم مم. لما قطر عنه الوقت جاءه مرة أخرى وبدأ بعد ذلك يتتابع عليه الوقت كما جاء في آخر حبيل جابر في الرواية الأخرى أنه قال في آخر هذه الرواية ثم بدأ الوقت يتتابع يتتابع عليه بعد المهندس <تصفيق> اخرى عنه. قَالَتْ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا niama kama mabio aitarad أبو صنف منه بلده ملكة لما الله وضعته الله بالنظارة أي كان بذلك المرضى دعوه للنبي بملكة <تصفيق> ولكنه لم يبعث إلى أهل ملكة بقى هذه كانت بذلك الدعوه ثم بعد ذلك <تصفيق> بدا يروج دعوته في كل مكان آه. آه. لكن الدعوه ظلت كريه لفتره الفتره الثلاث سنوات منذ دعوته إلى أن جعلها بها وبدأ يرسل الكتب والرسائل إلى الآفاق نحو الرسائل التي أرسلها إلى هراق العظيم الروم وإلى كثرة وإلى عظيم الفقرين يجبوه من الإكلام فكان رسولا إلى العالمين لا رسول لنا العرب فقط ولا رسول الى اهل مكه فقط كما قال سبحانه قل يا ايها الناس انكم عباد لله مبعوثون جميعا الذي له ملك السماوات والارض انه هو بدأ بالنظارة والتحذير والشرك والنظار هي الإعلام المظفوظ بالتحذير أو بالتخويف فهي ليست مظهر بإعلام بل إعلام مظفوظ بالتحذير والتخويف وقال سبحانه وتعالى جدا ان الله بعذاب الله كما قال سبحانه نبدا عذاب ان لا نذكر الرحيم فأني عذابي هو العذاب الأليم وأن يجرونهم يولا انتصرت في قدية الأرض وهم لغفظة وهم لا يؤمنون فأرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان جثيرة ونذيرة فكانت دعواته مدنية على الإنشاء والنظام ولكن هنا أول ما بدأ بدأ بالنظارة عن الشرق نحن يعلم ما يبدأ دعوته بما يبدأ به بعض البعاء وبعض الأحزاب في زمانينا هذا <تصفيق> <تصفيق> نقومونه لا علاقة لا بالشرك ولا بالتوظيف <تصفيق> فمن قرار أن يقتفي أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عليه أن يبدأ بالتحذير من الشرك وبالدعوة للتوظيف إن كان صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما <تصفيق> الذين يعتبرون أن كلامة الشرك وتحذير الناس من الشرك ليس من أقل دعواتهم ويعترفون هذا بل يتبجحون من كون اليه من التحذير من الشرك ولا قرءة من الله دعوتنا ولا يجبنا ان تكونوا بغير ما اتفقون يسمون انكم جماعات التبليغ والدعوه فاي تبليغ واي دعوه بدون تحذير من الشرك ويوضق عليه ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أسراط الساعة عن الأهلاف عن الأشياء التي تسمنا بغير اسمها فتمنى الخرم تسمنا بغير اسمها ومكبرنا المعاذي تسامنها لغير اسمها وكلهما من العاصر فذلك أيضاً صار هؤلاء السمون مثلهم لغير وغير اسمهم الذي يستحكونهم هم لا يقومون لا بالتبليغ ولا بالدعوة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قد تركوا أصل الدعوة تركوا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد فاعتبروا أن الجلام في التوحيد والشرق ينقذر الناس عن دعوتهم فأي دعوة هذه ليست دعوة كما هي صباحة وليست دعوة أحد من الرسل ملي دعوة خاصة بهم فاعتبروا <تصفيق> فهم يقولون إن المسلمين لا يحتاجون إلى التوقيت لأنهم مسلمون فإذا قلت إذا قلت لهم ألا يعني تدرون أن العدد الكبير من المسلمين يقعون في بعض أمور الشرك بجهد من تصور من الشركه الاكبر او من الشركه الاصغر لوه و اظن انكم يصدون وهو مستكبرون فانذا احتاجون هم هم يتظاهرون قبل أن يتصدرهم من منهم فعلينا ان كانوا يتعلموا ما يهد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إن أرادوا أن يكونوا بحق من أهل التبليغ والدعوة فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يهدد ثلاثة أصل عائلون فيها الأقصر... الأصل الأصل الأصل الأصيح الدخل ويحضر ما نعطيه الشيك لا يعدل ولا يعدل ولا يعدل بأي خراعات جانوية أو سياسية كما يضع من قوله تؤخره أو عن التأصيل هذا الأطل الأصيل فما كان يصارع خريشاً على رئاسة ولا على ملك وما كان يهتم أن يكون هضوراً في دار النجوة كي يكون لهم خوطاً يناديهم أو, أو كما ينقر يعني يشارك فيه رب بل كانت يخاصبهم مراكتا قولوا لا إله إلا الله سبحانه اطرقوا إذاها هذه الأطمام اطرقوا الناس والعهد وملافة الثالثة أخر ويخاصبهم بآيات التوطيث التي أولاك عليك يا إله الناس الذي خلقكم والذين ينطبقكم لعلكم تبطقون <تصفيق> والله خلقوا بزنة وزنة إلا يعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يضاهمهم <تصفيق> <تصفيق> إلى آخر الآيات التي تابعوا أوضعهم الناس بالتوصيد وتحذرهم وتنهاهم عن الشرك وكان دائما يقيم الحج عليهم بإقرارهم لتوحيدهم بيه <تصفيق> كما في خولي سعادة أنا لجاه دينه الصالح والذين استخذوا منهوه أو دياء ما نعبدهن للمغربون إلى الله خلفا فذكر سبحانه خجة هؤلاء وصبقها أو تقدمها بالإجابة على سبهته بقول ألا لله الدين الصالح ليس لأحد من هؤلاء الأولياء أهتوا من الأموات أو من الأطنام مطيب في إخلاص الديني فإن فينا خابط مرد الله فإن فينا خابط مرد الله وأفضل حجته أنهم قالوا أنهم ما اتدخل هذه العبداء أولياء الله إلا ليقربوهم من الله فأبترح بجتهم فقال إذا سألت عبد العليم بإني أقري أجيب دعوة الدعوة دعوة دعوة فليتجيبوا لي وليؤرهم لعلهم يصدوا ليس الله في حاجة إلى هؤلاء الأولياء كي يتقرب إليه إعجابهم <تصفيق> وقال سبحانه وقال ربما دعوني أسجد لكم إذا أمر تبير واصفه قال أدعوني أسجد لكم فذكر قال لنا قال لنا أل فروط بعد الشرق الشرق أدعوني فإذا حققتم هذا ودعوكم فخصص الله لكم لكم لكن على ان يكون ردها خالصا لله احنا ولذلك طبق الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العباده كتبه الحديث ان عمله كثير scolo na sem bandová Pre студien. هذا أمر أو نباع للنبي صلى الله عليه وسلم وثمناه من ذات التلطف ومن ذات التخصيص عليهم من شدة الأمر الذي وآه وهذا من تمام ورقماته عز وجل ذا عبده فأمره. هذا الأمر الأصل في الأمر الإيجاب أي أن يقوم أن يقوم بالدعوة أن يبدأ بالنظارة بالتحذير من الشر والدعوة للتوحيث وربك فكذب وربك فكذب وربك فكذب أي فعظه ففي قولي قمت أنزر أمره بالنظارة عن الشرك ففي قولي وربك تكبر إشارة إلى الأمر في التوحيد أن ينزر أو أن يحضر من الشرك وأن يدعوه إلى التوحيد وفي هذا تطهر اختلت أهل التكثير تهديد آية على عدة أقوى وفي عبك فطهر القول الأول وما يأخرجها المجرير في تفسيره بالسلم يعني فيه بعض الكلام يعني وقد يقسم هل إذن عباس رب يضاعه أنه رجل فأله عن هذه الآلة وثيابك فطهف فقال أمره أن لا يلبك ثيابه عن معطية ولا عن غبرة لا يلبك الثياب على معطية ولا على غبرة ثم تمثل قوله قال ابن دريد ابن سلم اصفقتي من الشعراء والذي قال اني بقد ظن ان الحمد لله لا تذهب قول الحمد لله ثوب البس ان الحمد لله ثوبا ارمى وفيه لبست ولا عن نظره اتق عنه الحمد ان بفضل لا ثوبه ام وصيه النبي ولا عن نظره اتق عنه وايضا جاء هذا من هوى هذه الكلمه قنين بن عذار هذا منهم وأيضا أقرد إبن المريك سنب صحيحة لإبن عباس أما هو قال وثيابك تطاهر عن الإسم ثم قال كانت العربي تقول نقي نقي الثياب أه. تكلمني عن الذي ليس ولا إسم ولا أعلم نفكر <تصفيق> هذا كان هذا ما ورثنا كان هذا معروفا عند العرب نمرق التالي وميدان السنه الصحيحه محمد بن سيرين اخرجه الجرير في تفسيره ان القاضي و هيته أي <تصفيق> اي يعني يغت هيته من المجاس وبنحو هذا قال ابن زيري من التابعين <تصفيق> أيضا أخرج ابن جريل بثمان صحيحة لي. واختار ابن جريل القول الثاني قول ابن جريل وابن زيري ورجقها أن الآية على ظاهر معناها على ظاهر, ظاهر مفضها أنه أمره بتصهير سيابه إذا صلى أو إذا يعني أدى عبادة من العبادات التي يشترط لها الطهارة الطهارة الثيابة وثيابة فطهر ولكن لهم القول الأول إلى أكثر الثلاث قال وإن جاء أكثر الثلاث على القول الأول وأيضا عزى إذن القيم محمد تعالى القول من قال أن المقصود بالقولية على وثيابك فطاهر أي طاهر قلبك من الشرك وطاهر نفسك من المعطية أنه عز هذا كذنور الثلاث والطالب فرى بعض أهل التفسير هذا المعنى وقالوا إن الأصل أن الكلام يؤمن على حقيقة والحقيقة مقصودة في هذه الآية أنه أمروا بتطهير في آبه ومن من يعني جلح إلى هذا إذن الأثير رحمه الله تعالى كما نقل هذا القاكمين في محاكم التأويل وهناك من أهل بمن ذاهب لأن الآية تشمل إلى النعليين ولا تعارض منهم وهناد <تصفيق> <تصفيق> أيضاً بالأهل العلم من قال نحن بالعلامة عميد الجاذري في شرحه أنه أمره في هذه الآيات لتغطير في خيابه حتى لا تصيبها النجاسة إذا مشى وقد انتدل لقول الشيخ عبيل بما ثبت عن عمر رب يضع عنه في قصة قتله أو طعنه لما طعنه كما أخرج هذا المخارج إنه لذلك ما نلقل إلى بنته ودخل عليه الناس فدخل عليه شاب يزر سوهم فقال له عمر يا ستاء يا هني قفر ثوبك فنو أطقى فنو أطقى لربك وأنقى لثوبك أو فنو أطقى لثوبك وأنقى لربك واذا يدل عليه على, على أهمية هذا الأمر حيث لم يتوانى عمر عن نحن هذا الشعب عن هذا وهو في حال فكرات النور عندما وضعني وكان يشرف على النور ثم, ثم قال سبحانه هو الرجل ذات طهر والرجل على وجهين الرجل بالضم والرجل بلكف قراءتان وصورتان وقيل المخطوط بها الاوتار اي اظهرهم بطرق الاوتار بهذب الاوتار ولا تمن ان تكثر قيل لا تكثر من عماليك الصعبه ولا تنون به على الله فإذا أنت اجتهدت في الدعوة واجتهدت في دعوة الناس إلى التوحيد وفي تحذيرهم من الشرق فلا تستكثر أعمالك هذا ولا تنون به على الله وفي هذا التأذيب والتوشيه لكل الدعاء أنه لا ينونهم على الله لدعوتهم ولا لأعمالهم ولا يستكثرون ما يبدلونهم في سبيل ذلك وفي سبيل تبليغ هذه الدعوة على ما يحبوه الله ويرضاه ولربك تصبر أمرهم السبر وهذا يحتاج إليه كل داعية وكل عالم تصبر لحكم ربك وَلَا تُتَمُهِ آثِمًا أَمْ كَفُورًا كما قال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق وليستخفى المجم الذين لا يقنون فأمرهم الصبر في غير من آية وأمرهم أنه لا يتأثر بدعاوى المرجسين وأن لا بكلام المنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تتعى الكافرين والمنافقين ودع زاه وتوتل على الله فأمره أن يدع هؤلاء وأن لا يعني أن بهم وأن على ما يفيرونه من أراضي ومن سرها ومن ومن أهواء وأن يرد عليه و يبينها بالحجه اه اذ اريد التبليغ رفقا بالحكمه والمواعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي اقتمر اه كما قال سبحانه ولكن جادلوهم الالهل كتابي الا بالتي هي اقتمر الا الذي ظالم منهم <تصفيق> والصيف والله الصيف والله هذا هذا هذا عصر قديم يدعو الى التوحيد وضعنا الاسم رجبه لنثمان نقول ضمنه ومولد في مكة الثلاثة دين وضعناها في ضوء الله للذين والذين عايزين انتظار من انزلنا القريه ضربه هذا هذه قريه بلد ربنا بلد السلام وجاءت الى ان يقوم الدعم والذين طغوه تعالى ان الذين توقوا من الملائكه الغابرين عن دينهم قالوا اننا مصطعبين الارض قال ما يظن الله إ المصمين من الذ والنت والدان لا الصطون ع ولا ت السبين وق المتعالى ياعبا الذين آمك من النظ ورجع فانيا ي بدونون سقال الصظبي وَالم الله ت مندون هذهث في المسلمين الذين بمكة المهال نادام انت قرأت الذي قبله معنى اقوم فانذر ينذر عن الشركة قرأت هذا في قول المطنف هنا وبعد العصر عرج به الى التماء نوضع من اقوال اهل العزم ان رفلة النعراج ترى بعض قاعده سنين من بدايه النجوه والريثه و ان ثابت بالثمر وقد الاقرار او رساله الاقرار ثابته بالكتابه فجاء ما حدث في ليلة المعراض في الصحي الحي من حديث ألف من حديث غير وأنه الصلوات الخامس لهذه الرسلة ولكن بلع مكان لم يحضره نبي او رسول قبله بلغ الى فكرات المنتهى ذلك ينتهي عند العلم والاخلاق اه و حينها راى كما جاء في حديث ابي ذر ان لما سئل الى نبي فقل له هل رايت ربك قال رايت نور يعني راى فيجاب النور وني راى نور فانا اراه فاصار انه يرى ربه رؤيه عيان في ليله المعراج الاثاره التي هي قالت عبد الله بن قاره ان محمد راى ربه مرتين مقيده ايضا بقويه في روايات اخرى انا ورائه بفؤادي راى, رأى ربه بفؤادي وما عند فؤادي اي المناهل واورد انه وهذا ثابت في ودفاع حديث معاذ بن الذي يعني يحفن بشواهدي والذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيك ربي أو أتاني ربي الليلة في المنام في أحسن سورة أتاني ربي في المنام في الليلة في الليلة في أحسن سورة فقال يا منغمنا فيما يستطيع من أزمن أبو الأعلى نعم إلى آخر الحديث والشاهد أنه في هذه الليلة كانت ليلة عظيم حيث أثر يا بي من المنزل الحرام إلى المنزل الأقصى هذا الثالث تعالى سبحانه الذي أثر بعده ليلة من المسجد الحرامي المسجد الأقصى الذي ضارتهم حولهم للمرياهم آياتهم إنه هو السميع القصير وقعدكم في رياضي إلى هنا تصلى بالرسل والأميال أتاهم جبريل نادي الدابة التي تسمى بالبراء والتي يفضع البذل بدون الحمار وعرض عليه القوم واللبن وخطار اللبن فقال يا جبريل أفضت الفطرة ثم ركب, ركب هذا البراق وفعض عليه إلى السماء وكلما رأت بسماء وجد فيها رسولا أو نبيا حتى بلها إلى السماء التابعة ثم إلا إدرس المنه حيث ورب فألوك فأمره وربه بهذا النقاط العظيم بالصلاة بالصلاوات الخامسين وكان, وكان, وكان مدى الأمر أنه أمره أو فرض عليه وعلى أولئه خمسين صلاة ثم أخذ الرسول صلى يراجع ربهم فكلما عاد إلى مرسى قال له أراجع ربك فإن أمتك لا تضيق إلى أن بلد إلى أنها خمس طلوات وقال سبحانه يا خمسون الأسف لا يبدل القول لديه يعني فرض خمس طلوات لكنه نازال أو وثبت الأجل وخففة الحكم فقط فهذا يفيد أن هذا عظم مقام صريف الأقفالات أنه مضحايا لقربها على رسولي وهذا هذا المقام العظيم الذي لم يفد إليه رسول من قبيل ثلاثة سنوات وبعدها هادر الى المدينة الهجرة لغة من الهجر اي الطرق ومعناها الاندقاء من مكان الى مكان وقد ذكر المنضي القناة معنى عن الطلاح هي الصراع هي الانتقال من ميلاد الشرك أو من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهذا أحد نوعي هجرة الصراعية فالهجرة الصراعية على النوعين الأول هذا الأول والثاني الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمر ويبقى بالنوع الأول بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أصحابه إلى ممتع الانين فكانت هجرة من بلد الكفر التي يبكى في, في ذلك الوقت كانت بلد الكفر قبل أن تصير دار إسلام إلى بلد إسلام وينبذينا حيث صارت أذنين بلد إسلام ندمة جاء أنصار إلى النبي الثلاثان وما يعوى النبي في بيعة العقبة الأولى والثالث و... وتعهدوا معه على منظراته ومهدوا لأمر في المدينة فصارت المدينة دار إكلابه فهاجر من جلد الشرق إلى بلد الإكلاب فأحنى ونسبة <تصفيق> لنوى <لنورسة تصفيق> الثالث لهجع بعض الطحابة من مكة إلى الحدشة <تصفيق> حيث كانت الحدشة ضارة شركة وضارة الحد ولكن كانت ضارة أمن كانت أأمن لهم من مكة فهذا هو ملد الكون الذي من إقامة الدينية إلى بلد الأمن التي هي الحبشة. <تصفيق> الهجرة خاقية إلى قيام الساعة كما قال المطمئ وأنه الحديث لا هجرة بعد القرق ومقيمة كما قال العلماء من ملكة أي لا هجرة من ملكة أن ملكة ضار إسلام فلا يواجه منه فلا هجرة بعد فتح ملكة من ملكة مستدام المثنف قوله تعالى من ذكيلة وفاهم الملكة وغالبين أفوتهم قالوا فيما كنتم قالوا طمنا ومتضع فينا في الأرض قالوا أن فتكون أبضاء واسعة فتهاجئوا فيها فأولئك بأوراً أهداً وساءت مصيراً إلا أن متضع من الرجال والنساء والرجال لا يتفطيون حبيلة ولا يهتدون السبيل فهنا آية بيّنة الذين يجد عليهم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وستثنى فقط mm man va man كما نقرأ العلامة الخامة عن إجزاء ونبي شرحيه <تصفيق> نعم علامة الأنباثة من رحمه الله تعالى وعن غيره كذلك أن هذه الآية نزل في قوم نطقوا بالإسلام <تصفيق> نعم علامة <والاجب> يغادرون <تصفيق> نعم يعني نطقوا بالسهادتين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 فهؤلاء لم يفردوا ولما خرج المشركون الى بذن خرجوا معهم ليقاتلوا المذكرون معهم لأجذر على قروض المشركين في يوم منذ فقتلوا وفيهم من هذلة هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ مِنْ عِكَةُ الظَّالِبِ قالوا فيما ثم قالوا كلهم مقضع فينا في الأرض ثلاث عذرة لمن يهدوا القدر على الهجرة في البلاد الشرك وإذ به يصر على الضقاء الملك بغير معذرة محرعية مقبولة وهذا قد يحدث لبعض المسلمين الذين يورسون هذه البلاد بلاد الكبه حتى الآن بل نحن نعلم أننا في الجيش الأمريكي هذا جنوبا من فكيف أبيه إذا أمر أن يخاطروا المكنين هذا حدث مثال والعزيز بل كل ما العزب أنك تجد رجلا ينتهي لإكلام بل بل يعني يدعى لهم أو الدعية لهم في السنون الأخيرة ظهراً ومستاهداً أنه إمام أهل الثنين هذا الذي سبع الزوث وأقرباهم أنه أكثر الجنود الممكنين الذين في الجيش الأمريكي بجواز مشاركة الجيش في قتاء الممكنين في العراق أفغير العراق وأن هذا العرض مطاعة أولاد الأمر سبحانه الله يعني يأمرون أن هذه الأمر في بلاد الكفر وأما مطاعة أولاد الأمر في بلاد الإسلام ليست داخلة في هذا هذا من عظيم طلاق الجائرة والذي يبيلك أن فتاة وعطلة مبنية على الهولة ليست مبنية على ميهج وليست مبنية على عقيدة مالك <تصفيق> فالشاهد يعني أنه لا يجول للمظلم الذي يعطانه قدرة على الهجرة من بلاد الشرك أن يبقى في بلاد الشرك علي أن يباهر بالهجرة إلى بلاد الإكلامي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقد دانياً أو فقط ابن الثاني رحمه وتعالى في شرحه في الذين <تصفيق> <تصفيق> أو في الأسباب والأعذار التي تضيح للبعض البقاء في بلدة فذاكر أولا أحلم أن الإقامة في بلاد الكفر لابد لتجمع الصورة أساسية الصورة أول أن يأمل المطيمون على دينه أن يأمل المطيمون تهزباد على دينه يعني أن يتبكى من الإقامة هم الإبهار من الصلاة ومن الزكاة احنا مواني فيها اقام احنا ومن إقامة الجمعة ومن احنا مواني يكون من قوة العزيمة ومن العلم ومن الإيمان ما يطلقونه على السباة على ذيهم والحضر من الإبهار والذيب نحن هو أن يكون ممتعباً لعجاب الكافرين <تصفيق> ومغضين ممتعباً عن موالا بهم ومحددهم طب. نحن هو الشرط أستعب أن يتبه الكلام من إظهار ذي الولاي وحيث يقوم شعار الإسلام بدون مناهب فلا النوم من اقامه الصلاه ولا اقامه الجمعه والجماعات و لنه من المقرر ان الفرائض والاركان والاركان في مقاله كما تنين وبعد تمام ما بين الطرفين الاساسيين تنقسم الاقامه في دار الحكم الى اقسام لقد قسم الاول أن ما من الدعوة إلى الإسلام والتربيب فيه نطابة لا نعلم من الجهاد وفرض كفاية على ما يقضر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع مهم أو من الانتجابة إليها <تصفيق> القسم الثاني أن يقيم لدراقه احوال الكثيرين والتعرف نما على ما هم عليه من فساد في العقيده نموطلان التعدد والهلال الاخلاق وفهمنا الموضوعي للسلوك يعني من فرض ان الناس بهم لمن يبين المجردين حقيقة حاله وذي إقام نور من هذا أيضا ولكن لابد من سرق أن يتحقق مراده بدون سبب أعظم منه ويجب هذا ان يكون في بلاد الكفر ليكون عذرا للمسلمين يعني يستخبر اقوال الكافرين حتى يبلغ بها ولاه الامر في بلاد <تصفيق> كان أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هديثة بن يمان في غدوة الخول يستخبر أحوال المشركين والقسم أستهد أن يقيم لحائل دولة مكلمة وطرمين علاقاتها أهلاً مع الدولة كافية وهي مثل حياة موظفة اختفارات وما يسمى الثقافي الذي يقيم لرعاية سؤول الطلبة ويحملهم على الجزاء من الإكلام وأخلاقه وأزابه فيحفظ إقامات لمصلحة كبيرة ويمبارئ بها كبير وبالفك إن أول نوعين يخاطب ديناء العالم وطالب العلم فقط المتمكن فلا يقوم بالدعوة في البلاد أو لا يكون بالتخبار أفوال الكافرين والتفتيش عن مكرهم وخططهم إلا العالم أو طالب العلم أو بداية المتمكن الذي حصل العقيدة ورتقت قدمه العقيدة أما المذهب أو الجاهل أو المتعالي فأمثال هؤلاء يكون بقعون هذا وباعا عليهم وردانا عليهم هذا يجب هؤلاء من أهل التبليل والجعب المتاثرون إلى أهل البلاد ومجلاً أن يخرجوا هؤلاء من الشرك والكفر إلى التوحيد الصحيح الذين يخرجون لهم إلى ما هو من الدفع والصرافات خاصة لهم التبليج والدعوة في بلاد الهنم وفاكتان نعم الذين يبهرون اجماءهم إلى هذه الطرق الطوفية الأربع خاصة المقصب الذين وإلى ال ا الديومريه واجت على الخراف وعلى السر وعلى الوثنيه بكل صورها وتركوا طيب القسم الرافع ان يقيم محاضره خاصه مباكة. لم كالتجارة ومكالعلاج إلى آخرين فهذه صباح لو الإقامة قبل الحديث على أيضا أن يكون قد توفر فيه الشرطان المذكوران آيان والقسم الخامس أن يقيم للدراسة وينزم ما قبلها إقامة حادث لكن ما أو ولفض كلام الأعلان المغطيين في هذا الطفل لأكمله بأهلياته للطلبة أهلا محمود أهلا محمود الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الله تعالى نرجو الطالب ان يهمل الدر لكننا أكثر منها وأعتذروا بالتسكن في دين الظهورين وأصلاقه أرسل صوتك بعمل فإذا إن الطالب ينفعوا بجلوع موثرته وعلوع موثرته وعليمين فيأثر من ذلك تعظيمهما للصناع من آرائه فيغذرهم إلا من شاء الله وإسم الله القليل ومن المطالب يشفه بشادته إلى معلمه فيؤذي ذلك إلى الثواثل يجد إلى الثواثل إليه ومداهنته ومداهنته فيما هو عليه من الانتراف والقلال وطالب بمقضي تعلمه لهم زمنا يتمه منهم الضرطاء الضرطاء لفهم ويقوم بإحراءهم ويستدفعهم من أجل مقضي عادة به أن تظلنا قبلا فيصف يطلق به بالرضاة إلى شرطين نتاكين شروط الشرط الأول أنا هذه شروط ما أثر إليه العلامة الثانيين في كلامي الثابت مهما من أن الطالب يتأثر بمعلمه ومن ثم حفظ الغلماء من التلقي على أهل البدع هذا نجد أن نضمح بإخواننا أن لا يتوتعوا من مسئلة الضرافة على أهل الإلحاد أو على أهل الكفر أو على أهل البدع فهناك الكثير من الطلبة الذين يعني يريدون داخل ما يسمى بعلم القرآت أو ببعض عروض القرآن على أولاق معروفين بالبدعة أو معروفين بسلوك طريق من طرق أهل من مخوف أو من معتذال أو من أشعرية داخل فلا نوصح هؤلاء بالاستكثار من هذه بقدر الحاجة وعلمها كما قال أهمية الأمر فقط وإن تكون هذه الدراسة محدودة ولذلك أيضا هناك بعض, بعض الملاكس هنا في القاهرة أو في غير القاهرة التي تحرص على تدريض الطلبة الأجانب اللغة العربية فقط وهم سنذكرون على هذا على التنسيم وعلى القياده هذا الامر وعلى تعليم اعلى لغه الهرف ولكن من اننما تلبقات طلقت ببعض هذه المراكز بسبب عدم التوافر للمدرسين الذين هم على السنه أو على منهج الكره ف يضطروا الى ان يلجاوا بعض المدرسين الذين هم على عقيده مخالفه لاهل الترهيب سواء من أتباع هذه الأحجاب أو من المعطبين لبعض الدعاء من أهل البدا وللأسف هم يذكر فطورة هذا الأمر هم يقولون نحن نشطرق على المدرب في عقد الاتفاق أن لا يتكلم البد في خارج منهز اللغة <تصفيق> وليس مهنم أنه لا يتعرف ولا لمدى ولكنه الآن سلبية أخي أكثر وليس أشار إليها أنه يومي السلام أن من حتى لؤلاء يتحدث بهم هذا المدرد في وفق في منهجه فإن من أطلب يتعلق أوله ويعظمه وترتبق به أولوه فإذا عقد مثل ذلك علاقة مع بعض الطلبة في خارس هذا المركز وأخذ يوم ودعوانهم إليهم من خطية إنهم فرعان ما ينقضرونهم في الدعوة وينحركمهم أما يحتاجهم ولذلك ما ينقض من هنها ونهذا الأمر ولذلك هؤلاء من أصحاب هذين من تظهير ملاكبهم من المدلسين الذين هم على فضية أو على بدعة وللأسف إن هذا الأنبقى كفاشا وطولا ليس فادي الملاكب فقط بل الأسف حتى في بعض إجانهات التي هي أسفت في أول أمرها على التوحيد والسنين في المدلس إن بعض المجلماعات الآن قد غزاها بعض هؤلاء وصارت لهم الهيمان والسيطرة او صار لهم قرنهم مكانا هناك للأسف عند الطربة عند غيرهم حتى تمكنوا منذ تأثمون في نظف الطربة ورضوا ليه لهم على خلاف ما قامت علينا في من المجل ثلاثة وخير فهل واجبت ان البلد تكون بالصالحات يكون الطالب على منكر كبير من الوعي العقلي الذي يميز به بين نافع الله ويضر به الى المطلب البعيد فانها تقتل انتضاه وذوي القول الصغير فهو خطر عظيم على دينهم وطبهم وذوقهم فما هو طلب العالم الذي الذين يزعمون انفسهم وينطقون فيها من الرقوم الذين نهجوها من اولئك الرقاق كان كذب ويثبت به الواقع ان كثيرا من اولئك من ردع الدين بغير ما جاءوا به ردعوا ادعى من حريفين في دياناتهم واخلاقهم وسلوكهم فحصل عليهم وعلى متمعه وعلى متمعههم ومن ضرر هذه الأمور ما قولنا عنه المشاهد وما بالتبعث تحت هؤلاء إلا كانت تبثي تقديم النعاذ بالكلاب الضائع صدق الشيخ العظيم رحمه الله تعالى ليس بالهيئة فما يرفع أمدا طلبة المسلمين أن يسافروا لهذه البلاد بحجد تقصيل الشهادات العلمية في الطلب أو في الهندفة أو في غيرهما إلا بساعدة كان هذا الطالب على عقيدة راسخة قوية وعلى الزراية بمدافل ومخارج هؤلاء أو بشبهات هؤلاء حتى لا يقع في ذوة في الشبهات وكذلك على أن يكون مقصم بزواج وأني نفتط فتنة هذه الزوجة معهم لأنه الغارب لا يأمل على نفسه من حسنة الشهوات لشدة هذه الفتنة في هذه البلد وأيضا من ولا يبدأ أبدا أحد من ينفسه العثمة أو قوة الديانة مهما كان لأن الأمر ليس بمخذوره ولكن الأمر إيش بتثبيت الله والمصور ضعيفة خصفة هذه الزمن إلا من رحم الله فعلى الطلبة أن ينتبهوا لهذا الأنف وأن يعتروا بظهر في هذه البلاد انتهى؟ انتهى عندك ولا؟ الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم السريعة فيما يتمثل به من التنييز بين الحق والذاثر ومضارعة الظاثر في الحق لأن لا ينطبع ذناه عليه من الضاطل فيضطه الحضر أو يثبث عنه أو يعهز عن نجعه فيفضى عيران أو يثبع الضاطل والفكر الآية سأقول أهرام أهل الحق حقاً بالضبط اتباعاً وأهل الضاطلاً بالضبط ارتناراً ولا تجعله من ثبثاً عليه الضاطل الشرط الثالث أن يكون عند الثالث عند الثالث دين يحميه ويتحضر به من الضوء والبسوء فضعيذ الدين لا ينم مع إقامة هناك إلا أن يساء الله وذلك لقوة المهاجم وضع قصة المقاوم فأسلاب القذل والمسطور هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا قاضت محجم ضعيذ المقاومة عملت عملها فضع الله أن تدعو هذا إلى العلم الذي أقاماً لنزل بأن يكون في تعلمهم مصمحة في المسلمين ولا يجبون لهم نظير في المدارس في بلادهم فإن كان من قبول العلم الذي لا مصمحة طبيعي للمسلمين أو كانت في البلاد الإسلامية المدار المدارس, المدارس نظيره سمدوا أن يقير في بلاد الكبر الحزن لما في الإطارة من أطار على الدين والأسلام وإطارة الأنوال الكثيرة في دون سالة ما ها طب اقرا كده من فضلك الثالث من انواع ايه الذين يعني لهم هجره او اصحاب هجره الفصل الثالث ان يقيم للسكن وهذا اضطره مما اضطرا فنختار من من الذي يقيم للدراسه ان هو يقيم الان ولا دي السكن اضطر هو اكثر بالثقاله الذي عليه الرهما وهذا افضل مما قبله لما يترتب عليه من مبادئ من اضطراب الدم بهذه الكبر ودخوله بهذا الطوارئ والمسدد ضمنها تفضيل وواليه للمواد وموالاه وتدبير للتوازنات الطاقه ويتربى انه بين هذه الكبر تاخذون من اقصاته وعاداتهم اظلمنا قللتم في العقيده والتعهد ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مذام على من تودكن معه ظل منكم وهذا الحديث وكان صحيح الصحه لا لنا هو جزء من النظر فاذا هو كان تتبع الى المساكنة. وعن صيح ابن هاجم عن عزيز جليل ابن عبدالله رضي الله عنه أن الذي يصر الله عليه وسلم قال أن الذي من كل مسلمين يطيب بين أبوه والمسلمين قال يا رسول الله وإما قال لا ترى ناره ناره ما ناره ما وقال الله ذا أوله في ذي وأكبر رواه عن صيح ابن هاجم عن نبي الله عليه وسلم قال <تصفيق> ابن ابي له سمع محمد بن احمد القاري يقول يقول افضل العديد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد يعلم البخاري رزق الالف هذا الحديث فانه قد ارسله قيل ابن ابي هذا من كبار التابعين ولكن الحديث له شواهد وحسن بها كما بين هذا العالم الالباني في موقفه وكيف okay. تضيق نفس المؤمن أن ينقن في بلاده مباري تعلن فيها السعارة والسعارة تعلن تعلن تعلن فيها السعارة والقصر ويقوم التقن فيها, فيها لغير الناس وغطوره وهو يساعد ذلك بعينه ويسمعه من أثنين وغطارين بل ينصدقوا إلى بلا سلك البلاد ويسقن فيها بلاده وأبلاده ويسمعنه إلينا مع ما مع... في ذلك من الضضر العظيم عليه وعلى أهله وعلى أهله وعلى أهله هذا ما توصلنا إليه بحب إطارة في بلاد الكفار لن ترضى أن يكون مواقفا لحقيق الله آمين إجد الله خيرا الشيخة ورحمه ورحمة على ما بين وعلى ما بيننا وعلى ما أساس كان إماماً رحمه الله تعالى كان إماماً في هذا العلم فهذا التفصيل الناعية من الشيخ رحمه يعني لا يجعل يعني لما مجال من الكلام بعدها ولكن ثم يعني صورة أخرى لقد تكون ناجرة لقد قد تعظم أشار إليه العطاء محمد أمان مجال رحمه الله في شرقه على الأصول الثلاثة من أنه قد يعني يحدث قبرا أن هناك من مثل يتركوا بلاد الإسلام ويستوطنوا ويستوطنون بعض المناطق المولادة وقبل النظر كانوا فعلوا هذا يعني عن المجاهد أو عن هوى شابا هذا حدث حتى تحول بعض المناطق او بعض القطاعات في بعض هذه البلاد لا تزال فاض بلاد اسلام هناك بعض المدن كما حكى الشيخ محمد امام في فرنسا قد انتلقت من مساجد ومدارس مسلمين واظهار احصائير كما تظهر رسولة في بلاد الإسلام فكأن هذه المدن في داخل بلاد الكفر صار تأخذ حكم بلاد الإسلام وكما قال الشيخ هنا أما هجرت أفراد يعني إلى أوروبا وإلى أمريكا فيعيش أحدهم وحيدا في وسط الكفار لا يفقى فيه إظهار, إظهار ديني وربما يكلب بعنى أنه مضمع في شركة ينظره مصدر العمال الكافر على طرف الجمعة بل وعبار الصلوات لا يصلي إلا أن يسمع كل الصلواتين ويسمع الثلاث صلوات المهارية نحن في وقت واحد فهذا بلا شك هذا يجب عليه أن يتوب إلا الله من البقاء فهذا تأني عوده مباشرة إلى بركة الله وعبار كما قال الشيخ أمان جاني ومثل هذه الحياة حرام حرام لني عيش ممكن كهذه الحياة في بلاد كفر وعليه وعليه أن يعود إلى أأمان فلس وملاد الإسلام فإلا أن يستطع إلا أن يعود إلى بلد من الملاد القديم إذا فيها يعني بعض الإزاء فليصبر وليحتفظ و... وليعلم أنه بعض الزمن يضيعه يعني إلا إذا كان الأمر فوق طاقته فهنا تعمى الطائد المصالح والمساسس على حد حال كل شخص ولحظ قدراتي وتحولي بارك الله ولحظ أحوال أو حال بلد الإسلام هذه أو حال بلد الكفر الذي يدعي أنه لا يستطيع أن يتركها قَالَ الشَّيْفُ وَنِيمَ اللَّهُ وَالْزَيْدُ عَلِيْمُ سَرَكُ مِنَ اللَّهُ من السنة طوله صلى الله عليه وسلم لا تنططع الزوء حتى تنططع الزوء ولا تنططع الزوء حتى تنططع الزوء من مضيبها نعم فهذا الحديث حتى له العلامة الأذنية رحمه الله كما في إرداء الغريب في صحيح سنة الزوء <تص> ودليل واضح مصريح على وجوب الهجرة من بلاد الكوحة إلى بلاد الإكلام إلى أن تقوم الثابة إلى أن تنقطع التوبة والتوبة لا تنقطع أو لا تغلق أبواب التوبة إلا حين تطلع أو حتى تطلع الشمس من فيها وعندها تقوم الثابة أو بعدها تقوم الثابة وعظم موقفنا إن شاء الله تعالى الله على المحمد وعلى آله وعلى آله وعلى صدق سبحانه الله وعلى محمد أشهر